تحيلت بقلبك شعملت لما بعينيك تغزلت دقت وصلوا للسما وبحبك لا هلأ ما قلت عيوني بعيونك خللت تأملت عن شي مسأل كل نظرة من عينيك تقول للي بدك يا هوس كل ما عطيني كل ما عطيني بحياتي شو الحب بعمري ما عرفت غير لما قبالك وقفت من ساعة ما عيونك شفتا ما عدت بعيني شفت من سحرك ع قلبي خفت اكتر منه انا ضافت ما في ما اقول بحبك بالحب لا غيرتنا ادنحلك maar ik فيك مفهمت حبك ما قدرت اوامنت لا أول مره بحياتي للحب بحس استسلمت ما حلمت بعمري ما حلمت شوف بحالكي ما حلمت من لحظه ما شفت عيونك قلبي ع غيرك كل ما Voor het